فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبعوا على قلوبهم فهم لا يفكرون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العذو فاحذرهم قاتله الله أنه وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليه أو استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لي الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون يقولون لا توافقوا على من عدا رسول الله ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون يقولون لإن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 يَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَاصْدُقْ وَأَكْمِمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ